ويدخل الانسان بيته يدور لهم بين العشاء قالوا بنجيب عشاء تعشر حالك كل يا ولد قال ما باكل الحين بعدين اكل اذا غلقت المباراه وانت يا بنت تعالي قالت لا خليه يغلق المسلسل وانت يا سفيه تعال قال لا لازم اغلق الكرتون هذه أسرة هذه ايش اللي فركها ايش اللي فضلها ما الذي حطمها القنوات اي نعم واصبح الناس تلاميذ لما يوقع عليهم في هذه القنوات واسند التربية الآن إلى القنوات الأبو ما عدا يربي ولا عدا يقول كلمة إلا واحدة بس اسأل يا ولد ها درست درسك حليت واجباتك بس هذا اللي يسأل عنه لكن صليت صمت ذكرت قرأت أين أنت ما يسأل لانه هو نفس الأب حتى بعض الآباء تجده تلميذ على هذه القنوات يربى هو عليها وحصل أيها الأخوة زلزال دمر الأسر الا من رحم الله فلا اله الا الله وإنا لله وانا اليه راجعون لا بد يا اخي المسلم ان تشعر بمسؤوليتك امام الله والله ان الله سائلك عن هذه الأسرة يقول عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته ستقف في قنطره في عرصات القيامه اسمها قنطره التخاصم توقف هناك وتحصل الخصومات واول من يخاصمك زوجتك تقول دمرني جاب لي المصيبه لي والله ما دريت اللي فيها كذا هنا مسؤول عني واول من يخاصمك ولدك بنتك ولد على الفطره بنت على الفطره جديده على الحياه تبغى التوجيه تبغى الاستقامه تبغى الدين ما علمتها خليتها تتعلم الفساد من المسؤول انت يا ايها الذين امنوا أو أنفسكم وأهليكم نارا، نحن وقيناهم النار، بل قدناهم ودفعناهم إلى النار بهذه المسلسلات وبهذه القنوات. يجب أخ الكريم أن تقف موقفا صارما وجادا، لا مساومة ولا تراجع، لا قنوات. وإذا لابد فالبدائل الموجودة عندنا قناة المجد 11 عشر قناة، ليس فيها نغمة واحدة موسيقى. وليس فيها الظفر امراه وكلها قال الله قال رسوله قنا عامه قنا اخباريه قناه اطفال قناه حديث قناه وثائق قناه قناه قناه ما شاء الله اذا تبغى القنوات لكن بعضهم ما يبغى هذه يقول ذي قنوات جافه قنوات ثقيله ما فيها حز للوسط وما فيها اجسام تلعب ولا فيها وجيه ملونه ولا فيها اغاني ما يبغى النظافه اللي يبغى النظافه يعرف طريقها واللي يبغى القذاره يمشي عليها وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون هذا السبب الثاني السبب الثالث سماع الغنى الغنى شكلا وموضوعا كله محرض على الزنا والانحراف شكله وموضوعه ومادته وهو رقيه الزنا هو الشعم اللي ينزلك عليها الواحد الى, الى الجريمة والعياذ بالله عشق وهيام وحب وغرام ويا ليل ويا عين احد اسمعان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن اقوام من امتي هذا في حجز البخاري لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرع الحرع الزنا والحرير والخمر والمعازف ومن استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة رنة عند مصيبة ونغمه عند نعمة رنة يعني صيح عند مصيبة نياحة ونغمه عند نعمة في زواج ولا في شيء يرحمون ويرقصون حتى بالحرام أجل لا تسمع الغناء يقول حب القران وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان اذا اردت ان يكون قلبك اناء لكلام الله فنظفه من سماع الاغاني الامه الان فتنت بالغنى وقال ان تجد شاب له درجه مليان اشرطه اي نعم والبيت شغال والسياره شغاله والناس شغالين كنا قبل سنوات نسمع السيارات عند الاشارات نسمع العلماء والمشائخ والاشرطه الدينيه الحين لا كانت الصحوه الان فيه نوع من البرود والجفوه اي نعم ويشتكي اصحاب التسجيلات الان يقولون ما عندي حد يجينا يقول يبغى شريط بل الناس اللي فيهم خير يشترون اشرطه ويوزعون توزيع خيري ويعطي الواحد ايش هذا شيخ شكرا شكرا ما نبغى شيخ ويشتري شريط الاغنيه بعشر ريال وبخمسه عشر ريال وبثلاثين وبعضها بخمسين ريال وشريط الجنه بريال وما يبغى شريط يمكن يهديك يهديك الله عليه كم من إنسان هداه الله على شريط قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير